م و س ل ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه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 اسم فإن فإن الله الرحمن فإن الرحيم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 سر موسوعه ن النابلسي ك م حتى ب للعلوم غ ا ه د ي م ن ا ل ا س ه ففدية من ص ي ا م أو أو صدقة ن ي ه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 و ا ع ل م و ا أن ا ل ل ه شديد ا ل ع ق ا ب ا ل ح ج أشهر م ع ل و م ا ت فمن فرض فيهن ا ل ح ج ف ل ا رفث ف ولا س و و ق ل ا جدال ف ي الحج و م ا ت ء الله ا ل ل ه وتزودوا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 ق ب ل ه ل م ن ا ل ض النابلسي ي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 I m e a n <imitation> w h o ي ق و ل الدنيا ربنا آتنا في ح س ن و ع ه ا ل ن ا أولئك ن ب مما ل س ب و و ا ا للعلوم ه س ر ي ا ا ا ل ا س ل ا م ن ت ع ه جل في ي و من ي فلا إثم عليه ومن تأخر ومن تأخر فلا إثم ومن ت أ خ ر فلا إ ث م عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أ ن ك م إ ل ي ه تحشرون